حبك يا مكة ما زال وما زال يحدوك ويذكى أفيدة ورحال فتضيء قلوب كالأفلاك تدور. وتذوب ذنوب بحماك المعمور فتضيء قلوب كالأفلاك تدور وتذوب ذنوب بحماك المعمور نشتاق لنسقى فنهب لسقيا ونفارق شوقا لنعود للوقيا نشتاق لنسقا ونفارق شوقا لنعود للضياك نتوحد قلبا ونوحد ربا تجمعنا الكعبة كالجسد المأزو جماونه الكعبة كالجسد الم